إن الله مع الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المرة. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. Thank you. you <laughs>